ما أفا الله على رسوله من أهل القراف لله وللرسول ولذ القربة واليتامى والمساكين وبن السبيل كي لا يكون دولة كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهكم عنه فانتهوا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 ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يُوقَ شح نفسه فأولئك هم المفلحون والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا أفِرْنَا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غللا للذين آمنوا ولا تجعل في قلوبنا غللا ربنا إنك رَؤُوفُ رحيم اَرَأَيْتَ الَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن أَهْلِ الْكِتَابِ إِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أبدا وَإِن قُوتِلْتُمْ لَنَنصُرَنَّكُمْ والله يشهد إنهم لكاذبون لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأذبار ثم لا ينصرون لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوغ لا يفقهون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 كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنْسَانِ اطْرُدْ فَرَّبَّمَا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ فَكَانَتْ عَاقِبَتُهُمَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدَيْنِ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ